أو لِنَالَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بأس دار بأس دار. بأس دار. بسم الله الرحمن الرحيم قا تعزي الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله الله الله عزيزي. الله. للتعاليم. ياه. الله الله الله الله. عليك بِللهِ الْوَحْمَانِ الرَّحِيمِ الحَامِيِّ تَعْزِينُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الله الله الله عليك يا يا يا ما كن كن زمانا لله والذي هو ماء موسى والذين كفروا عما أنذروا معرضون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 إتوني <تصفيق> بكتاب من قبل أذا أبو أدارت من علم يطلقين الله أكبر الله الله الله عليك كده مستهدف كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد <تصفيق> الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله العديد الحكيم الله، الله، الله، الله, الله،, الله،, الله ما, الله الله الله. ما وما بين يا جليم مسمى. يالله الله أكبر. الله أكبر. الله الله لا قالكنا دماء بين أمة. إِوَاجَالِنْ مُسْتَمْهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا معرضون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله, عليك. الله, الله. الله, قويت. الله الله الله الله, الله, الله. قل رأيتم ما تدعون من دون الله الى الا الله. الله. الله. الله. الله أروني ماذا خلقوا من الأرض يا الله. الله. الله. الله الله سلامي تروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم تركن في بكتاب من قبل هذا نا من تفضيل ما ما الله عليك لا وما مستور وما مستور من مستور وما مستور الله الله الله, الله <الفنوية> <وما اللي> <الفنوية> <وما رات فحمل> <Greenham> ومن ضل من من يدعو من دون الله من لا يجيب له إلى يوم وإذا قترنها تكانوا لهم أعظاء وكانوا بعبادتهم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَافَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ بَلْ مِن الله اللَّهِ وَبِئَايَاتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه وَإِذَا تُلاَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا مُؤْمِنَ لِهَذَا ۚ أَوَمْ حَاقَ لم يقولون افترى وقل إن افتريته فلا تملكون لي من الله تهيئا الله يفتح عليك يا الله الله, الله يفتح عليك الله, الله, الله, الله, عليك. الله, الله, الله, الله كده يا أستاذنا كده كده أفرقان. هذا كلام الله وَاَلاَنَ اللهُ اكبر اللهُ اكبر وَاَحْلَمْ بِمَا تُفِيضُ نَفْسِي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَكِيَ إذا تتلي عليهم آياتنا بيناس قال الذين كفروا للحق إلما جئ أهم هذا تحر مبين أمي أقولك ترِعُك إنَّ الله الله الله الله الله الله الله, عليك. الله الله يا سلام. يا سلام كان على اطلاع على انبو الله علم جليل الله انه اعلم بما تطيدون فيه وآلَمْ بِمَا تُضِنُ فِي <تصفيق> وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين كفروا للحق إلى ما إن أوم هذا تعرم بين أم يقولون ترجوك إن تاريد تقول كلم لكون لي من الله يدخل أن بما تبيض في كبده إذا بني وين الله الله الله, الله. الله الحسن لا تاري لا تاري كشن طيب قوي فين ما شاء الله لا ان ثانيا كلام الله فتهدي تهيد بيني وبينك لا لا قولوا هم يقولون افتريه قل ان افتريتب فلا لي من الله شيء أنجو أعلم بما تفيضون فيه. الله الله الله الله الله الله الله الله. قول إن افتريته تملكون لي من الله تعيين هو أعلم بما تفيضون فيه وإذا إِنْ <مؤم> آيَاتُنَا بِالْقُرَىٰ قَالَّ الذِينَ كَفَرُوا ۚ وَمَا نَحْنُ لَهُمْ لَمَّا جَاءَهُم آذَاكِرٌ مُذِيرٌ طيب يا الله يا شيخ ايوه يا باشا الله الله ام <telefon> يكون لي من الله شيء أنه أعلم بما تفيدون فيه الله الله الله, الله, عزيزي. الله. عزيزي. يا جميل جميل يا الله الله كفى به ايت حي دم بينه و بينك سبح الله, الله. و هو الوحيد و هو الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى. سبحان انك يا عظيم يا عظيم اما يقولون ترى كده اداره اه من عقل يا عقل ام يقولون ابتره اقول این ابتريت تملكون لي من الله وأعلم بما تبيضون فيه كتابه جهيدا بيني وبينكم وهو <تصفيق> الله الله قل ما كنت بدها من الرسل الله الله يا تمام يا تمام قل ما كنت من الرسل الله الله وَمَا أَدْرِي مَا يُطَالُ بِهِ وَلَذِذْتُمْ اللَّه الله الله أبو بكر يا مولانا قل إِنَّمَا أُنْتُ وَمَا أَدْرِي مَا يفعل بي ولا بكم دينت تبعوا ما يحيي لي الله الله الله الله الله الله إلا ما ينقى إليه كنت ما كنت بدعا من رسل يا ما يتعلون وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا إِلَيَّ ما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الله أكبر الله أكبر. الله عليكم قد ارأيتم ان كان من عاد الله وكبرتم به وشهد شاهد ياه ياه ياه كده الله رأيتم إن كان من عند الله يا كفرتم بي وشئد من بني اتراه إلى علامة تضرتم لذيذ يا الله يكرمك الله النبي بنسمع والله ك عليك الله الله الله يا كريم كون ارى كان من رحله الليل و و اگر من تو می دانی که اینا هنیت لیست آماده ل شاء الله لا انَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ فَإِنَّمَا الصَّبْرُ نَفْسٌ وَإِنَّ الله حامد مجد الله امین الله الله الله الله هلا بقى يا وياك يا يا يا يا يا الذين ظلموا من عذاب نار يا فل وفل لكان الذين ظلموا وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو لو كان خير مما تكفرون إلا إلي لم يستجوب ومن قبله لیگی تا بموش لا لا ما الذين قالوا ربنا الله كل ما فلا قوح لنا ليس الله الله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 امانت و ام و قرهتی طوابات و قرهتی و امانت و قرهتی امانت اوکر او ربعت اتفرغن حمالا اوکر او ربعت اوکر در حمده و اتفاره تلاتون شهر الله آهلا الله آهلا الله آهلا الله الله وانا قناه ویا جنرال، آخه اونا هستن اونا هستن نه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 والله حقوات تlaughs too يومي صباح يوية الله يفتح عليك انا انا انا انا اصبوك ووصينا لنسانة بوهالي ايد الحزانة سلام انا لنسانة دوام قرن تطوق تذكر يا من لملا وحمده وفرطون رسلكم It's nah, not. Nah. الله اكبر الله اكبر يا سلام <تصفيق> يا استاذ يا غايب يا سلام وانا احمد قران حق كل عليك, رحب رحب عليك. <تصفيق> الله عليك ما يرضى عليك الله لا افلح لمن يا رب يا رب, يا رب يا ربي. يا ربي. قاره ارا دي اول زعق يا الله والله يا سيدنا يا كرغا وغاته كرغا. فالحمد لله في الصالون ثلاثون جهر الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم ما لهم فادي إن شاء الله. هذا إذا بلغ شهد وبلغ أربعين سنة قال رب سلام Call out! ضایلت انسان بیوانی دید حملت تو موکر وحمله قاله ثلاثون شكرا حتى إذا بلغ أسر دوغة بلغ أسر بعينة ثلاثة قالر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 في ذريتي إن تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين لتقبلوا عنهم أحسن ما ونتجاوج عن في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله